وَلَوْ لَنَشَاءُنَا أَرَيْنَاكَ هُمْ فَنَارَسْتَهُمْ بِسِيَاهُمْ وَلَتَارِفَنَّهُمْ فِي نَحْلِ الْقُرُنْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ آمَانَكُمْ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّىٰ نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ والصابرين ونبلو أخباركم ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم إن الذين كفروا وقدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبينوا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 جَبًا وَقَدْ عَن شَديرِ اللهِ ثُمَّ ماتوا وَهُمْ كُفَّارٌ ثُمَّ ماتوا وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَن يُخْزِيَ اللَّهُ لَهُمْ فَلَا تَهِنُوا وَتَدْعُوا إِلَى السَّلْمِ وَأَنْتُم أَعْلَوْنَ فَلَا تَهِنُوا وَتَدْعُوا وأنتم الأعلم والله معكم ولن يتيراكم أمانكم إنما الحياة الدنيا لعب وله إنما الحياة الدنيا لعب وله وإن تؤمن وتتقوا أسكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضوالكم ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يدخن فانما يدخن نفسه والله الغني وانتم الفقراء والله الغني وانتم الفقراء وان تتولوا يستبد القوم غيركم ثم I don't know.